أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلقكم That's that. Far كفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفرضا واذا حمر القسمه اول القربا واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقل لهم قولا معروفا واللي يخشى الذين لو تركو يُؤْنِمُ مَا رَأَى وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا انثا ونه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان لَهُ له ولد فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلام منه الثلث فان كان له إخوة فلأمه الذودس من بعد وصيتي her من <تصفيق> الله <تصفيق> لَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّتِي tu al وإن أردت مصنب دال زودك ثَو وَمَقْتَ وَسَاءَ سَبِيلَا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ um mm -hmm. دخلتم بهم فالا لم تكونوا دخلتم بهم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 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما, فمما ملكت No, <laughs> no, ونات غير مسافحات ولا متخذات اخذا فان احصن فان اتينا بفاحشه فعليهم النصف فعليهم النصف ما على المحصن لمن خشي العنة منكم وان تصبر خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم نَغْفِرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فضل الله Sabu ali Sabin Shribum Mimakita Sabu Wasadu Walhamina Fabumi Inamamakan bikul mishay والذين عقدت غَرِيبٌ مَهُونٌ فَإِنْ أَطَعْنكُم فَلَا تَمْنُوا عَلَيْهِمْ نَسِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا فَبَعَثُوا حَكَمًا جَارِ ذِ لْكُمْ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكون الشيطان Hvala što pratite وَلَا لَتَوَيْرِذُونَ أَن تَضِلّ السَّبِيل وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ Hvala ولكن... što مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ Hvala što